لقد بتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحفق ومنهم من يقول ذي ولا تفتني ألاف الفتنة سقطوا وَإِنَ جَهَدَّ مَالَ مُحقَُم مصيباً <تصفيق> وعلى الله فل يتوكي المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين تَصُبُّ بِكُم أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُم أَن بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِيْنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعْقُمْ مُتَرَبِّصُوا تقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله كفروا إِنَّ لِلَّهِ وَمَنْ كَسَبَ وَلَا